habibi habibi habibi habibi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 وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازاني حبيبي أنت رحم حبيبي, حبيبي وإن أذنبت رجاني وإن ادبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن احببت والاني اخلصتنا جاني وان قصرت عافاني وان احسنت جازاني حبيبي انت رحماني, أنت رحماني انا انت ابتمناني وان اذنبت رجاني وان اذبرت ناداني وان أقبلت أدناني إليك الشوق من قلبي على سري وإعلاني فيا أكرم من يرجى وأنت قديم احساني وما كنت على هذا إله الناس تنساني لدى الدنيا وفي العقبة على ما كان من شاني حبيبي أنت رحماني لا تُجاني وان ادبرت ناداني وان اقبلت هداني اليك الشوق من قلبي على سر واعلاني فيا اكرم من يرجى وانت قديم احساني وما كنت على هذا لا تنساني لدى الدنيا وفي العطبى على ما كان من شاني حبيبي أنت رحماني أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن ادبرت ناداني وإن أقبلت أدناني أنت رحمني